مَن ذَا الَّذِي يَنقَضُّ دِينَهُم مِّنْ غَفْلَةٍ وَهُوَ مُعْرِضٌ وَأَخَرُوا الضُّرَّ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 Una Hvala <tune> إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِنَّ لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الصَّلَاةَ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 وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو